Book 2 67 67 67 Принадлежащие заменики 2 الملكية 2 ضمائر الملكية 2 النظاره النظاره يون زابو سفايه اكولياري لقد نسي نظارته لقد نسي نظارته ديج ياهو اكولياري اين ترك نظارته يا ترى اين ترك نظارته يا ترى الساعه يَهو غаджинник зламаўся ساعтаху تалфа الساعه عатла гадзінник вісіць на стяне الساعه معلقه <الساعة> على <الساعة> <الساعة> الحائط الساعه معلقه <الساعة> пашпарт <الحائط> جواز السفر جواز السفر بيو سوي باشبورت لقد فقد جواز سفره لقد فقد جواز سفره ديش يغو باشبورت اين ترك جواز سفره يا ترك جواز سفره يا ترى يَنِي إِخْ هُمْ هُنَّ الْخَاصُّ بِهِمْ بِهِنْ هُمْ هُنَّ الْخَاصُّ بِهُمْ بِهِنْ جِيتِي نِي МОГУТ ЗНАЙТИ СВОЇХ БАТЬКІВ لَا يَسْتَطِيعُ الْأَطْفَالُ أَنْ يَجِدُوا وَالِدَيْهِمْ لا ألي لكن هاهم الولدان لكن هاهم الوالدان قادمون هناك وي <تصفيق> بكم <تصفيق> <أنتم> <أنتم> الخاص بكم, <أنتم> <ألخاص بكم> Як прайшла ваша паездка, спадар Мюллер? Кайфа канат рыхлята хадратакум, сайд Міллер? Дзе ваша жонка, спадар Мюллер? Айна заужату хадратакум, сайд Міллер? Айна заужату хадратакум, сайд Міллер? Вы ваш أنت كي حضرتك الخاص بك أنت كا الخاص بك كيف كيف كانت رحلة حضرتك مدام سميث كيف كانت رحله حضرتك مدام سميث Дзе ваш муш с шміт Шмидт? Айна заўжу хадратыкі, мадам Смэф? Айна заўж хадратыкі, мадам Смэф?